فقال الضعفاء للذين, للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أ ن ت م مغنون عنا من عذاب الله من قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أ ج ز ع ن ا أ م صبغنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي ا ل أ م ر إ ن الله وعدكم وقال الشيطان لما قضي الامر أ إ إن, وعد ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان, لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم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 كفرت ب م ا أ ش ر ك ت م و ن من ق ب ل إ ن ا ب ل م ي ن ل ه م ع ذ ا ا ب إن ل و م ي ن ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م وأدخل ا ل ذ ي ه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 الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه ة أصلها, اصلها ثابت وفرعها في السماء م و ا ل ل ه ا ل أ م ث ا ل ل ل ن ا س ل ع ل ه م ي ت ذ ك ر و ن و م ث ل كلمة خ ب ي ث خبيثة ة كشجرة ج ل ت ا س م فوق الله أ ر ض ما ا من قرار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 ف ع ل و ا ا ل ل ه م ا ي ش ا ء أ ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ن ب د ل و ا ن ع م ة ا ل ل ه ك ف ر ا و أ ح ل و ا ق و م ه م البوار ي ه اسماء الله الحسنى ل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 رزقناهم سرا و ع ل ا ن ي ة من قبل ان ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وانزل من السماء ماء ف أ خ ر ج به